دلوقتي صار تلاقي و ح د ة طيبه ة زمان مافيش ه في ناس كتير ة ط ي ب ن جمبك كره تحتاجها تبقى ق ر ي ب ودي في ا ل ح ي ا ة مش هبقى منها غادي م ا ت خ ا ف ع ل ي يا حبيبي ولو ش و ي ح ا ل ت كتير ج و ا و ح ب ا ف ي وبتكتير ط ي و واضيع من ب ي ن اديك و ب ل س و ا و... و... す然ま